علي الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سمو لنا ولن صبر على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 وجعلوا الله آدابا ليضلوا عن سبيله قلت متى عف إنما إلى النار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 مُقْطَعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأُنذِرَ النَّاسُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ أقسمتم من قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهام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 ك رأوُلُ الألباب.